وَمَا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظن الذين كَفَرُوا கை ருவி كف المؤمنين ام نجعن الذين امنوا وعملوا الصالحات كرموف سِدينَ في الْأَضِّ أَم نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَلْفَجْرِ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّ كَمْ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَنَحْنُ نَدِينُ دَسْلِيمًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أول واللئن يبيل عن شيء صافنطل جاد فان قل اني احببت حبا الخير عنذك يرد بِحَتَّتَ وَارَتْ بِالحِجَاب رُدُّوا عَلَيَّ فَاطِفِ قَامًا سَحَمًا بِ சூல மன்கய கூசி ஜ ச أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبهي لأحد أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاب ஷப்பூரி முக்கீஸ يرحيساب وان ان لن هو عندنا لنذل فوحسنا ما وَذِكْرُ عَبْدِنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُنْقِذْ بيريد ذلك هام وتسلو